الحزب الرابع والعشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون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 قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أورادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما, قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من إِنَّ الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا واتبعوا أحزن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول يا حسرة على ما فرت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لون الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب انك تتعلم انك تتعلم انك من انك تتعلم جاءتك جاءت انك فكذبت بها تتعلم انك من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كَذَبُوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثول للمتكبرين ويُنجِّي الله الذين اتقوا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَامُرُونَ يَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ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 وزيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت بوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يكلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق قد كلمة على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مس والمتكبرين. وزيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام, سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتلو من الجنه حيث نشاء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 اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلْحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يومئذ فقد رحمته وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امت نسنتين وحيينا نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل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 رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كيها الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم بارزون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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة في القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.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 وقال رجل مؤمن من آل فراون يكتم إيمانه أتقتلون رجل من يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبوه وإن يك يصبكم بعض الذي يعدكم إن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 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي داع القوى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 فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير إساب هذا التسجيل حصري لمنتديات ستار تايمز عن طريق العضو اسمائيل 065 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته